والواو وعند الفاء في صفوان والميم عند والفا مبهر هم في وعند الواو في ولدان لكن مع الباء في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان و وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان كاليم ما والحق قل ومثال ظللنا لكيما يظهر الأخوان وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان والهمس في عشر فشخص حسه, فشخص حسه سكت وجهر سواه يستعلان رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان وارغب إلى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عون كل معاني أبرزتها حسناء نظم عقودها ضر وفصل ضرها بجماني فانظر إليها وامقا متدبرا فيها فقد فاقت بحسن معاني واعلم بأنك جائر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخاقاني هذا آخر بيت في هذه المنظومة لعلنا ان تيسر لنا ان ننهي هذه الموضوع في هذه الليلة ان شاء الله تعالى فاول بيت ابناء هذه الليلة هو وصفير ما فيه الصفير فراعه كالقسط والصلصال والميزان حروف والميزان الصفير كما هو معلوم الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين ومانا صغير قالوا هو هو صوت يشبه صوت الطائر هو صوت يشبه صوت الطائر حتى أن بعض الكتب ذكرت أن السين تشبه صوت الجراد والصاد تشبه صوت العصفور والزاي تشبه صوت النحي فهذه الحروف الثلاثة الصاب والزاي والسين يخرجون من مخرج واحد وتسمى الصفير لأن هذه الحروف بالذات اختصت بالصفير دون غيرها وليس في أي حرف غير هذه الأحرف الثلاثة صفير إلا في هذه الأحرف الثلاثة والزاي والسين يخرجون من طرف اللسان مع ما بين الثناية العليا والسفلى مع ما بين الثناية العليا والسفلى فضرب أمثلة السين مثل, مثل القسق القسق فتبين صفير السين أو راعي صفير السين مثل القسق سأله سأل سائل نستعين في هذه السين صوت هو صوت الصفير صوت هو صوت الصفير الصلصال الصلصال من صلاة كالفخار والزي والزي إذا زلزلت الأرض زلزالها فالصفير يكون في السين ويكون في الصاد ويكون في الزاي وكل حرف من الحروف الثلاثة له صفات تميزه عن غيره له صفات تميزه عن غيره ولا يمكن ولا يؤقل أن يتفق الثلاثة في الصفات لماذا؟ كما قلنا لا يوجد حرفان يتفقان في المخرج والصفات وإلا انقلبوا انقلب الحرفان إلى مثلين كما قلنا قبل ذلك لو تذكرون لا يوجد حرفان يتفقان في المخرج والصفات معا إذا اتفقوا في المخرج لابد لابد أن يختلفوا في الصفات فأتلاحظ أن السين لها صفات تخالف الصاد و... والسين لها صفات أيضا تخالف الزاي، وإلا ما كنا نفرق بين الصاد والسين أو السين والزاي واختلطت الحروف بعضها وبعد. فهو يقول هنا وصفير ما فيه الصفير فراعه يعني راعي السين حتى لا تشتبر بالصاد ولا تشتبه بالزار وراعي الصفير في الزار حتى لا تشتبه بالسين وكذلك راعي الصفير في الصاد حتى لا تشتبه بالسين لأن السين إذا فخمت انقلبت إلى صاد والصاد إذا فخمت انقلبت إلى سين واقبل والصاد إذا ركقت انقلبت إلى زي إلى سين كذلك إذا تهاون الإنسان بالزاي انقلبت سين انقلبت إيه سين وإذا تهاون الإنسان بالسين انقلبت زاي فراعي صفير السين وراعي صفير الصاد وراعي صفير الزاي الذيك الذي بعد ذلك والفاء مع مين تتلقف ما أبل والواو عند الفاء في صفواني معنى هذا الكلام اي اظهر الفاء اذا اتى بعدها المين لماذا لان الفاء والمين يخرجون من مخرج واحد او متقاربين في المخرج الفاء تخرج من الشفتين او من بطن ال. الش بطن الشفة السفلى مع أطراف السناع العليا والمين تخرج من الشفتين فهناك قرب قرب المين من الفاء في المخرج فأظهر الفاء إذا أتى بعدها مين أظهر الفاء إذا أتى بعدها مين لا سيما إذا كانت ساكنة لا سيما إذا كانت ساكنة مثل تلقى ما صنعوا تلقى ما صنعوا المقابل يعني أظهر أظهر الفاء اذا أتى بعدها الميم وأظهر الفاء ايضا اذا أتى بعدها الواو لأن الواو والميم يعني نفس المخرج الفاء تخرج من الشفتين والواو تخرج من الشفتين فكما تظهر الفاء مع الميم أظهر الفاء مع الواو والواو عند الفاء في صفواني. والمينة والمينة عند الواوي والفا مظهر هم في وعند الواوي في ولدان المينة وكل تخرج من الشفتين والمين إذا أتى الساكنة لها تم حكم لها ثلاثة أحكام لها ثلاثة أحكام أو ثلاث أحكام الحكم الأول الادغام الحكم الأول وهو إذا أتى بعدها الميم الميم الساكنة إذا أتى بعدها الميم تضغم الميم في الميم لكم ما كسبتم أم من خلقنا وفي هذه الحالة يسمى إضغام مثلين صغير يسمى إضغام مثلين صغير الحكم الثاني وهو الإخفاء وهو الإخفاء إذا أتى بعدها الباء إذا أتى بعدها الباء وهذا الحفة أو هذا الرأي هو الرأي الراجح لأن المين إذا أتى بعدها الباء كما هو معلوم حكمها الإخفاء هذا هو معلوم وهذا هو معروف لدى الجميع لكن هنا أشار إلى نقطة الخلاف في المين الشاكنة إذا أتى بعدها باء المين الساكنة إذا أتى بعدها باء أشار إليها أو الخلاف الوارد عن العلماء في هذه النقطة فقال لكن مع الباء في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان أو مختلفان فالمين الساكنة إذا أتى بعدها الباء اختلف العلماء فيها قديما وحديثا وإن كان الراجح في في العصر حديث أو في في عند عند يعني في عصرنا نحن الاخفاء وكثير من الناس لا يعرفون رأي الاظهار رأي الايه الاظهار فهو الواضح او الظاهر او المتواضر لنا هو الاخفاء وهو الراجح عند كثير او عند جمهور جمهور العلماء فيقول لكن مع البنت في اباناتها وفي اخفائها رأيان ما هو الرأيان رأي يقول أن الميم الساكنة إذا أتى بعدها الباء تظهر وفي هذه الحالة يكون تكون الميم عنده لها حكم فقط حكم الاضغام إذا أتى بعدها الميم وحكم الاضرار في باقي الحو هذا هو رأي من من والذي قال بهذا الرأي هو الإمام مكي بن أبي طالب قال في كتاب الرعاية وإذا سكنت المين وجب أن يتحفظ بإظهارها ساكنة عند لقائها باء أو فاء أو واو إذا سكنت المين وجب أن يتحفظ بإظهارها ساكنة عند لقائها باء أو فاء أو واو هذا الإمام مكي يرى فيها الإظهار يرى فيها الإظهار فيتحفظ إظهارها يعني لابد من إظهارها إذا أتى بعدها باء أو واو أو, أو فاء وخصة الواو والفاء للقرب والاتحاد للقرب والاتحاد كما قال صاحب التحفة لقربها ولتحذر لدى واو الوفاء أن تختفي لقربها والاتحاد والاتحاد بعرفي فده أدخل معهم الإمام مكي أدخل معهم حرف الباء فإذا عنده ألا إذا أدت بعد الفاء حكمها الإظهار وهذا رأي من الآراء وهذا رأي من الآراء وقال به كثير من العلماء قال به كثير من العلماء قال الإمام البغدادي لا تخفين الميم عند سكونها وإذا لقيت وإذا لقيت فاء فذاك معقل وأصل ظهور الميم الغنة التي تحل بها والقول فيها مفصل هذا يرى أيضا أن الميم تظهر عند الفاء والباء وكما قال الإمام مكي وبعض العلماء يرى أن الميم تخفى عند الباء، تخفى عند الباء وهذا رأي كثير من العلماء. قال الإمام أبو عمرو الداني عشان إلى هذه النقطة اليوم عمرو الداني في كتاب التحديد. فماذا قال؟ فقال إذا التقت الميم بالباء نحو آمنت به، فعلماءنا مختلفون. كلام من كلام أبو عمرو الداني يقول فولما أولا مختلفون فقال بعضهم هي مخفاة لانطباق الشفتين أمقبها على أحدهما ما معنى هذا الكلام يقول أن الميم إذا أتى بعدها الفاء هي مخفاة لماذا علت الاخفاء لأن ان الميم تنطبق شفتين تنطبق على الباء والميم كما أنها تنطبق على الميم وحدها وتنطبق على الباء وحدها فإذا التقت الباء بالميم وجب الايه الاخفاء على أحدهما وروى بسنده عن ابن مجاهد اللي هو عمرو الثاني روى روايه عن ابن مجاهد ماذا يقول والميم لا تضغم في الباء لكنها تخفى لان لها لأن لها صوتا في الخياشيم تواخي به النون الخفيفة هذا كلام ابن مجاهد نقله الإمام أبو عمر الداني وقال آخرون وهي مبينة للغنى يعني مظهرة التي فيها قال أبو أبو الحسين ابن حسين ابن مجاهد أخذنا عن أهل الأداء بيان المين الساكنة عند الواو والفاء والباء في حسن من غير ابحث كما قال كما قال بهذا رأي الإمام نكتي فأبو عمود بنم نقل الرئين ثم قال بعد ذلك والأول أرجح عندي أو وال أقول به فهو يرى الاحماء والذل قل إمام بن جذر وأخينا النيمة وأخينا النيمة بقى لدى باء على المختار من أهل الأداء وخفيا الميمة إن تسكن بغنة اللداء باء على المختار من أهل الأداء يعني على الرأي الراجح من أهل الأداء أخفي الميمة السكنة إذا أتى بعدها الباء وبعض العلماء يرى أن الرأيين صحيحين الإخفاء والأظهار صحيحان قال الإمام الصفاقسي في غيث النفر إذا التقت الميم الساكنة مع الباء إذا التقت الميم الساكنة مع الباء ففيها لكل القراء وجهان صحيحان مأخوذان بهما فبعض يرى من رأى صحيحين الإخفاء والإظهار يعني الإخفاء صحيح والإظهار صحيح الأول الإخفاء مع الغنة وهو مذب المحققين والثاني الإظهار التام وعليه أهل الأداء بالأراق وعليه الأنابله ولكن الراجح كما قال الإمام ابن جزري ما هو الراجح في هذا في هذه النقطة هو الإخفاء إذا الميم الساكنة لها كم حكم ثلاث أحكام الحكم الأول الإضغام إذا أتى بعدها ميم الرأي الثاني الحكم الثاني الإخفاء إذا أتى بعدها الباء على الرأي الراجح الرأي الحكم الثالث الإظهار عند باقي الحروف الإظهار عند باقي الحروف كما قال وثالث إظهاره في البقية من أحرف وسمها شفية واحذر لدى واو الوفاة أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي البيت الذي بعد ذلك وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التق مثلاني لعله بحكم الباء انتهى أو أنهى كل الحروف يعني لرى أن يمسخ كلام على الحروف على حرف الباء ثم بدأ يتكلم على بعض التنبيهات أو بعض القائد العام فيقول لا وتبين الحرف المشدد موضعا منما يليه إذا التقى المثلان كاليمن ما والحق كل ومثال ظللنا لكيما يظهر الأخوان يقول إذا التقى حرفان مثلان إذا التقى حرفان مثلان وما معنى حرفان مثلان هو الحرف المكرر الميم والميم الدال والدال الراء والراء وهكذا قل إذا التقى الحرفان المثلان الحرف الأول مشددا سواء كان في كلمة أو في كلمتين لابد مثلها وكان الحرف الأول مشدد في كلمتين في كلمة مثل ظللنا ضللنا وفي كلمتين واجب أنثلة مثل الينغش يوم فتم نيقات ربه خر راكعا في هذه الحالة لابد من إظهار الحرف الأول وإظهار الحرف الثاني اليمم الحق ققل ظللنا لكيما يلتقي أخواني وإذا, وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقاني معنى إذا التقى حرف فيه همس مع حرف فيه جهر فبين الحرف المهموس وبين الحرف المجهور ولا تعطي همس للمجهور ولا تعطي جهر للمهموس يعني أظهر كل حرف فيه صفة على حدة ثم قال والهمس في عشر فشخص حسه سكت وجهر سواه تستعلان لعلنا نذكر سريعا صفات الحروف يعني على السريع ف. الصفات كما هو معلوم تنقسم الى خصمين صفات لها ضد وصفات لا ضد لها وعلى الرأي الراجح ان الصفات 17 صفة كم 17 صفة 5 وضدهم يكون العدد كم 10 و لا ضد لها فالخمسة التي لها ضد الهمس وضده الجهر الهمس وضده الجهر الشدة وضدها الرخاوة الشدة وضدها الرخاف الاستعلاء وضده الاستفال الاستعلاء وضده الاستفال الاقباق وضده الانفتاح الاطباق وضده الانفتاح الاصمات وضده الازلاق الاصمات وضده الازلاق هذه هي الحروف الصفات التي لها ضد يبقى سبع صفات لا ضد لها السبع صفات وهي القلقلة واللين والانحراف هذه ثلاثه القلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والتكرير التكرير والتفشي والاستطالة والصفير هذه سبعة صفات لا ضد لها نبدأ بالصفات التي لها ضد كما ذكرها ابن الجزري فقال مهموسها فحثه شخص سكت فحثه شخص سكت كم حرف هذه الأحرف فحثه شخص سكن عشرة أحرف كم حرف كم حرف عشرة أحرف فاحثو الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء وباقي الأحرف 28 حرف باقي 18 حرف وهي حروف الجهر فإذا لم نجد حرفا من حروف الهمس فمعناه أن صفته الجهر فحثاه شخص سكت صفاته الهمس صفة, صفة الهمس باقي الأحرف صفاتها الجهر أو الجهر شديدها لفظ أجد قط بكت أجد قط بكت كم حرف كم حرف أجد قطم بكت ثمان حروف هذه صفات الشدة حروف الشدة حروف الشدة أجد قطم بكت وهناك صفة تسمى التوسط ولها خمس أحرف لن عمر وبين رخ والشديد لن عمر. يبقى كم وثماني إذا كم تلتاشر يبقى كم من ثماني وعشرين خمستاشر حرف وهي صفة الرخاوة وهي صفة الرخاوة وبين الإخل والشديد المنعور وسبع علو خص دغط قض حصر حروف الاستعلاء سبعة حروف الاستعلاء سبعة وهي خصه ضغط قظ والباقي حروف الاس... آه... الاستعلاء الاستفال والباقي حروف الاستفال فحروف الاستعلاء 7 وحروف الاستفال 21 حروف الاطباق 4 وهي ض ض و حروف كم أربعة. فيكون حروفين الانفتاح كم فيكون حروف الانفتاح اربعة وعشرين حروف الاطباق اربعة يكون حروف الانفتاح اربعة وعشرين وحروف الازلاق فر من لب كم فر من لب كم ستة فر من لب حروف يبقى حروف الاسمات فيكون حروف الاسمات كم اثنين وعشرين هل بقى صفة من الصفات التي لها ضد تكلمنا عن صفة الهمس وصفة وضدها وصفة الشدة وضدها وصفة الاستعلاء وضدها وصفة الاطباق وضدها وصفة الاصلاق و ضدها يبقى سبع صفات لا ضد لها أولها حرف صفة الصفير وحروف الصفير كم كما قلنا في بداية اللقاء حروف الصفير ما هي حروف الصفير كما قلنا في أول اللقاء ما هي حروف الصفير ثلاثة وهي الصاد والزاي والسين الصفة التي بعد ذلك القلقلة ال ما هي صفات ما هي حروف القلقلة قطب جد القاف والفاء والباء والجيم والدال الصفة التي بعد ذلك صفة اللين ما ما هي حروف اللين حروف اللين حرفان كما قلنا في عند الكلام على حروف المد وهما الوا والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما ما هو حرف التكرير تكلمنا عليه قبل ذلك الراء ممتاز اذا الراء لها حرف التكرار أو صفات التكرير اختصت بحرف الراء ما هي حروف التفشي حروف التفشي كل هذه الصفات تكلمنا عليها قبل ذلك الشين يبقى كم صفة من الصفات التي ليس لها ضد صفة واحدة تبقى صفة واحدة وهي الاستطالة ما هي حروف الاستطالة حروف الاستطالة الضاد. ب بقي الصفة ما ذكرناها ما هي من من يذكرها صفه لم نذكرها من السبعة. الآن ذكرنا ستة. بقي صفه لم نذكرها ما هي الصفه؟ الانحراف ما ذكرنا صفة الانحراف والانحراف لللام والراء اللام والراء لهو الانحراف هذه هي الصفات وهذه هي الحروف آآ التي تنطبق عليها هذه الصفات لعله كده أنهى آآ الكلام على كل الحروف وعلى الصفات والمخارج المصير الذي بعد ذلك يقول رتل ولا تسرف وأطقل واجتنب يجيء به ذو الحاني رتل يعني أمر بالترتيل كما قال الله تعالى ورتل الكرآن ترتيله العلماء قسموا القراءة أو قسموا مراتب القراءة منهم من قسمها أربع مراتب ومنهم من جعل ثلاث مراتب فأول مرتبه قالوا هي مرتبة الترتيل. قالوا هي مرتبة الترتيل. ومرتبة الترتيل قالوا هي القراءة بثقة مع مراعاة التجويد والمعاني. خلاصة التعريف يعني هي القراءة بثقة مع مراعاة التجويد أو مراعاة مخارج الحروف والصفات واخراج كل حرف من مخرجه مع تدبر المعاني. وهي المرتبة التي أمر الله بها نقرأ بها القرآن وردت للكرآن ترتيلا المرتبة التي بعد ذلك هي مرتبة التحقيق وقالوا هي مثل الترتيل إلا أنه أكثر منه اطمئنا يعني مرتبة التحقيق هي, هي نفس مرتبة الترتيل ولكنه أكثر, أكثر بطئا وهذه المرتبة لا يوخذ بها إلا في مقام التعلم فهي تحتاج إلى بطء في القراءة وتأمن أكثر من الترتيل لأنها لا يوخذ بها إلا في مقام التعلم حتى يتمكن المتعلم من القراءة الصحيحة بعكس الترتيل فالترتيل يوخذ به في مقام التعبض أما التحقيق في مقام التعلم المرتدي بعد ذلك هي الحدر. والحدر هي الإصرار في القراءة مع مراعاة التجويد والمعاني. الحدر هي الإصرار في القراءة مع مراعاة الترتيل أو التجويد والمعاني. بعض العلماء ذكروا هذه الثلاثة وبعضهم ذكروا مرتبة رابعة وهي التدوير وقالوا هي مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدر. يعني لا هي لا هي بطيئة مثل الترتيل ولا هي سريعة مثل الحدر فهي مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدر غير هذه المراتب الأربعة يعني إذا لم يراعي القار فيها تجويد الحروف والقراءة الصحيحة فهي قراءة خارجة عما أراد الله تعالى به قراءة القرآن وهي القراءة بالألحاد أو القراءة الخاطعة والذي قال رتل ولا تسرف وأبقى واجتنب نكرا يجيء به ذو الحاني وارغب إلى مولاك في تيسيره خيرا أو عونا فمنه عون كل معاني يعني ما نعنى وارغب إلى مولاك في تيسيره أظن أن معناه واضحا يعني دائما نلجأ إلى الله عز وجل أن يسر لنا أمورنا لأن منه العون ومنه الفضل فمنه عون كل معان ثم بعد ذلك قال أبرزتها حسناء مظم أقودها در يعني هذه القصيدة أظهرتها حسناء مظم أقودها در يعني أبياتها مثل الدر وفصل ضرها بجماني وفصل هذا الضر الى وامقا متدبرا وامقا اي محبا لها ومفكرا في معانيها فقد فاقت بحسن معاني واعلم بانك جائر في ظلمها انقستها بقصيدة الخاقاني والامام الخاقاني هو اول من نظم منظومة في علم التجويد أول من نظم منظومة في علم التجويد ومعلوم أن المتقدم تكون فائدته أقل من المتأخر دائما المتأخر يكون فائدته أكثر لماذا؟ لأن المتأخر أخذ من هذا ومن غيره فدائما المتقدم تكون معلوماته أقل ليس ليس مع النزل المتأخر المتأخر من المتقدم لا المتقدم له فضل الصبر له فضل الصبر ودائما المتأخر لابد أن يأتي بزيادة عن المتقدم لابد للمتأخر أن يأتي بزيادة عن المتقدم فدائما المتقدم تكون معلوماته مقصورة على مكاء على معلومات معينة أو جهة معينة فصحيح أن الإمام الخاقاني أو نظرة منظومة في التجويد وهذه المنظومة ليست شاملة لقواعد التجويد فمن نظر إلى من منظومة السخاوي وجدها أشمل بكثير مما عليه منظومة الخاقاني ولكن يبقى الإمام الخاقاني فضل الصب ففضل متقدم على المتأخر له الفضل أيضا لأنه هو الذي أسس قواعد هذا هذا العلم أو وضع أو يكفيه أنه وضع شيئا صار عليه من بعده صار عليه من بعده فدائما يعني نذكر الفضل للسابقين لأن لولا السابقين أو لولا وجود السابقين ما صرنا أو ما مشينا إلا على نورهم ف. هذه يعني يعني أنا أرى من يعني رأي شخصي أن هذه الكلمة غير مقبولة من الإمام السخاوي وأنا ااا أمتقده في هذه الكلمة وأعلم بأنك جائر في ظلمها إن قصتها بقصيدة الخاقاني على الأقل كان ااا على الإمام الخاقاني بفضل الصدق واحنا ما را أن كثير من العلماء أو الذين نظموا منظومات لهم سابقون ولكنهم لم يهملوا فضل السابقين فضل السابقين حتى الإمام الشاطبي قال عن الشاطرية يعني زادت عن كتاب التيسير ولكنه أيضا ما نسى فضل كتاب التيسير لأنه له الفضل الصبر فلفت حياء أي استحيت أن تتفضل على كتاب التيسير وقال الإمام في طيبة النشر ولا أقول إنها قد فضل حرز الأمان بل به قد كبنت لم ينس أيضا فضل الإمام السخوي الإمام عطن الإمام الشاطبي والإمام السيوطي في ألفية الحديث قال في مطلع الألفية فائقة ألفية العراقي بالجمع والإيجاز والتساق والله يجري سابق الإحسان لي وله ولسائر الإخوان وكذلك الإمام بن مالك في الفية ابن مالك في النح قال فائقة وتقضي رضا بغير سخط فائقة الفية ابن وهو بسبق حائز طيلة مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الاخرة وعلى كل فالإمام السخاوي فضل كبير امام الخاقاني ايضا له فضل كبير وقد نظمت بيتين يعني وانا ارعهم في في قمة الركاكة يعني ضعاف جدا ولكن يعني اذكرهم من باب يعني باب استحسان الشيء يعني في لله شرح بحسن بياني أقصد الإمام الخاقاني والإمام السخاوي لله ضر العالنان فحبذا نظماهما شرحا بحسن بياني فأتى السخاوي نظم لقصيد ولقد أتى من قبله الخاقاني فعدل وقل كلتاهما ميمونة كلتاهما بالحسن زاخرتان ولقد قوما وقلت كلاهما أسداني في الميدان يستبقاني يا رب فجمع بيننا في جنة تشفو لأهل العلم والقرآن وبهذا البيت نكون قد انتهينا من هذه المنظومة ونسأل الله جعله أن يتقبلها عنده وأن ينفع بها وأن يجعلها في موازين حسناتكم وجزاكم الله خيرا على حسن احتمالكم وعلى حسن حضوركم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو في اي شيء او استفسار يعني حتى من باب التذكير يعني طيب بالنسبة يعني المقترح ان يكون في مثلا منظومة جديدة او شيء جديد فماذا تقترحون ان شاء الله لو قدر لنا ان احنا نواصل ان شاء الله في شرح منظومة اخرى فما ما هو مقترحاتكم يعني التي ترونها يعني ما هي المنظومة التي ترشحونها للشرح نبدأ فيها إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله نحن لا نريد أن نتوقف إن شاء الله يعني نريد أن نتواصل ما مع إن شاء الله فما هي المنظومة التي ترون أنها يعني فيها فائدة إن شاء الله إذا ما كان عندكم مانع إذا كان عندكم مانع أو في إثقال يعني نكتفي به وتسامحون على ما أخطأنا أو قصرنا فيه تحفظ الأطفال يعني أنا أرى أن تحفظ الأطفال يعني الجزرية شمل تحفظ الأطفال فلو لو كان تفوت الأطفال الجذريه أفضل البيقونيه البيقونيه دي إن شاء الله يعني شيخ ندر إن شاء الله يتولاها الجذريه يعني وإن شاء الله أنا كنت يعني كنت عايز أرجع الجذريه بس قلت شوف رأيكوا مينته فهو ليس فرد أنا أرى الجزريه إن شاء الله فيها فائده فماذا ترون يعني الجزريه أم غير الجزريه الجزريه كذكوا الله غيره خلاص لعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في الجزريه وأنا أرى إن شاء الله الجزريه سيكون إن شاء الله الحضور فيها أكثر يعني إن شاء الله لأن الجذرية مشهورة لدى الجميع. الجذرية معروفة. صحيح الس غير معروفة ومع ذلك لذلك يعني كان الحضور فيها مقتصر على بعض الناس لأن كثير من الناس ما يعرفون السخاوية. ورغم أن السخاوية ما شاء الله قيمتها عالية. فالجزرية يعني ان شاء الله مشتهرة فشيخنا الشيخ نادر يعني ارى انه الان موجود ما رأيه في هذا الاقتراح وعليكم السلام وبركاته ما رأيك في الجزرية وانا كنت عرضت عليك الامر انا كنت عرضت عليك للجذرية ولكن ما رأيت الكل يعني موافق على الجذرية فما رأيك انت مع تسميع المتن ان امتن المتن انا اقرأه اذا ارادك ان نسمع المتن يعني نمكن واحد يتولى ان شاء الله او نسمعه ان شاء الله مع بعض ان شاء الله ممتاز فما رأيكم إن شاء الله نسمع المتن ومع الشرش إن شاء الله والشيخ شيخنا نادر يجيز هنا جميعا بالجذرية إن شاء الله الشيخ نادر يتولى الكلام أفضل من الكتابة يعني معك اللقط يا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلي عزج. بداية كتبت وأنك تبا أجرك شيخ شيخنا فضلت الشيخ أبو عبد الله حمدان فرانج. بداية يعني أنا حاول الدرس ولكن سبحان الله في الوسط انقطع نت عندي. فحاولت أن أدخل مرة أخرى لأسف يعني الغرفة ما كانت يكتب لي هكذا في حالة استيعاب. ولكن أنا أعرف ناليك تفعل استيعاب ولكن قدر الله وما شاء تعالى بالنسبة أخي الشيخنا الشيخ حمدان إنه أبشرك ببش ببشارة يعني ممن يحضرون الآن معك هنا يعني يعني ممكن على أقرب خمسة ممن يحضرون الجزرية والله الحمد لله واش الأخو الأخوات كذلك الشيخ حمدان ما شاء الله يعني نو جزات طيبة في في الجزرية فقد قرأها على عدة شيوخ فلذلك أنصحكم أن تقرأها على فضيلة الشيخ بل هو من أول يعني هذا أقولها وهو يكره هذا الكلام أول من صنعت عليه الجزرية فضيلة الشيخ حمدان فراج يعني أول من قرأت عليه الجزرية كاملة غيبا وكذلك مثل تحفة الأطفال على فضيلة الشيخنا أصلا أن يبارك فيه وينفعه وينفع قدره الشيخنا حمدان فراج لذلك هو يعني كنت كانت فيه أولية تعرفون أولية في الحديث الراحمون بالنسبة لي الأولية فيها فيها في متن الجزرية والطقة هما عن طريق خبير الشيخ حمدان فراج وأول ما ذهبنا إلى الشيخ جاسم البرماوي يعني ارتاحنا طبعا بيننا وبين المدينة قرابة 500 كيلو فكنا نذهب ساعة الثانية عشر ليلا تقريبا قبل أو بعد حتى نكون في صلاة الفجر في المدينة. وقد أتفقنا الله عز وجل في قراءة بعض الكتب هنالك من هذه الكتب أن قرأنا الجزريه وتحصل على أكثر من شيء وغيرها من الأمور فله الفضل عليه حقيقة. فلذلك ومقام الشيخ الطالب الأول أن يعني, يعني, يعني يعرف الناس بشيخه. فلذلك نعرفكم بالشيخ. وهو يقول عففا ولا وإنما هذا من بابي تواضع ولكن تصدقوني أنتم أكيد والحمد لله ما أقول إلا الحق الشيخ حمدان هو من شيوخي بل أول ما قرأت كما قلت لكم الجزرية والتحفى علي وعليه حفظتهما يعني إن صحي أنه قال عليه حفظتهما وحفظتهما. أصل الله أن يحفظه وأن يعني قدره آمن إن شاء الله عز وجل وكما قلت لكم شيخ صاحب عجيب وذكما هو يتوارى عن أنظار والله المستعان بل أفيدكم فائلة أخرى ولك هذا أقوله من باب الثناء على شيوخي أنا ما كنت أعرف ما سألت الجمع في القراءات يعني طريقة العطف نحن كنا قراءنا في الأردن أسرادا وقد جرى من عادة إن ما كل قارئ بختمه حتى يؤهل لجمع الجماع بالعشرة وأكثر أو بالسنا، فإنما قرأن في الأردن بالإفراد، فقبل أن أذهب إلى مصر لأقرأ العشرة جمعا تمرنت وتدربت على خبر الشيخ حمدان فراج في طريقة الجمع وهي طريقة سبحان الله يعني طريقة رائعة جدا في القراءات لا ما ما تسكتني شيخ الله يبارك فيكم يعني لابد أن يعني الإنسان أن يذكر شيئا من يعني دعني اتكلم عن نفسي اتكلم عن نفسي فابتدأت في القراءة يعني في في تعريف الطريقة الجامع وكنت اراها يعني من كل الناس تتعلم مسألة الجامع الا محدثكم الفقير كنت اراها من اصعب واصعب الامور ثم سبحان الله عز وجل روض الله ورأيه يعني جعل الليسان يرتاد على هذه طريق بهذا الجامع عن قبل الشيخ ثم التقيت به يعني من فضل الله عز عزوجل في مكة حجشت معه وفي المدينة ارتحل ثم التقينا في كذا في الإسكندرية وأقول شيء من باب الحق يعني أقول عن نفسي يا شيخ محمدان الله يرفع قدرتي أقول وفقا لله عزوجل أنه شهد على إجازتي يعني جئت في القرن العشر شهد عليها شيخ محمدان فراج أصلى أن يحفظه يحفظ الإسلام والمسلمين. فلذلك، فلذلك أنا سأ يعني إن شاء الله إن بدأ في شرح الشرح الجزئية الله أن يعني أن يجعله أن ينتهي منها كما انتهى موضوع الصخوية. أصلي الله جل أن يبارك فيه وأن يرفع قدره. ولكن نريد تحديد موعد دعنة شيخنا شيخ حمدان أنا أعتذر إليك نيابة عن كثير من الأخوة والأخوات. الآن قلت بعض المجرس أحيانا في نفس الوقت يعني لأنني عندي غدا من الأصل يكون في درس في الثلاثيات إلا أنني سألغي هذا الدرس غدا لأنهم نسقوا مع شيخ هو أعلم وأعلى مني منزلة ومكانة بل هو من شيوخي أن يقرأ عليه إما البخاري ما أدري البخاري أو المبطأ ففي نفس الوقت الذي سأدرسيه فلذلك لن يأتي عندي أحد اليوم للأسف شيخ حمدان يعني بعض المشايخ بعض الشيوخ أصلى أن يبارك فيهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعل النت فصلني عند شيخنا الشيخ نادر وإن شاء الله بيعود يعني يعني أرى إن شاء الله إن يعني إن لو رأيتم وقت مناسب غير هذا الوقت ومناسب للكل يعني أنا معكم في أي وقت تحددونه لا يحق لي أن أعترض فالوقت اللي تشوفون إن شاء الله مناسب أحددوه وأنا أقول سمعا وطاعا وطاعت إن شاء الله أم يعني لكم الأمر إن شاء الله وجزاكم الله خيرا